Al-lathīn yuẓāhirun min kum min nisāihi mā hūn aummatihi, in aummatuhum illallāi waldanahum, wa innahum layqulun munkram al-qauli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 Itulah untuk kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu adalah hadis Allah, dan bagi orang kafir adalah azab yang Wahdah azalna ayat-ayat yang jenat, walilkafirin azab mohin. Yoma yabathum Allah jami'an, fynabuhum bima amilu. Ahsau Allah wanasu, wAllahu 'ala kulli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 ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ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 عبدون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي. إن الله قوي عزيز. Tak terdapat kaum yang yakin dengan Allah dan hari akhir tanpa mendapat Allah dan Rasul-Nya, walau mereka adalah anak mereka,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 أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم